أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء فحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية اللقاء وَإِنَّ في فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ mim baini firtu adamin la banan الآن بِتَخِذُونَ مِنَ السَّكَرِ كان لا تيقو مين and كل الثمرات فسّل الكيس ربك، فسّل الكيس بلا ربك ذو اللواط. ثم أكلي من كل السمرات فاسلكي سبول ربك ذلولا ثم أكلي من كل الثمرات فاسلكي سبول ربك ذلولا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شراب مختلف مُخْتَلِفُونَ أَلْوَانُهُمْ غَرُونَ والله خلقكم ثم ما يتوفاكم قم <تصفيق> ما Allahuخلقكم, ثم ما ومنكم ilelemme ben الظلا بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلو ينمو <Sessizlik> التلخ El fe ba ya min Duni Allahi Ard. شيء أول لا يستطيعون فلا تضربوا. لا يقدر <تصفيق> <تصفيق> رِلْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ Elhamdülillah Ben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 in qad من, عام من جلود الأنعام بيوتا تستخف. Foona yu zanikum, yu ikamatikum. Vemin alçuafıha تم فيكم الحر والشرا مب لن كذلك يؤتي منحمته عليكم لا علكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلا Ya yamet ya ma'ta Allahu kafir olurlar. Lillahzine لَهُ عَنْهُمْ وَلَا وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا iş el يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليه من أَفُوسِهِم ونجينا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيان لكل شيء وهو ورحمة وهو ورحمة, وهدى ورحمة عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون ve avuflu bir ahdi Allah'ı izah edtüm ve مَن بَعَثَ a oh, oh, oh. يُبِينَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ولا يبينن لكم يوم القيامة يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون Oloşa Allahu l-Jalakum ummete واحدة ولكن ولكن